بسم الله الرحمن الرحيم والعفر إن من إن شان نفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر